موقع رياض القرآن يقدم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد من ومن قبله كتاب مسامع ورحمة أولئك يؤمنون به.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 لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبثوا وأخبثوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون